Inna alhamdulillahi nehmaduhu wa naszainuhu wa naszaghfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sai'at a'malina Ma yadih illahu fala muzill lah Wa man yudhlil fala haadiy lah Wa ashadu an la ilaha illa Allah Wohdahu la shariqa lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasulu. rasuluh Amma ba'd Fainna al haadithi kalamun Allah Wa khairal haadhi haadhi muhammadin sallallahu alayhi wasallam. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله كان الكلام في الخطبه الماضيه حول موضوع الصلاه واهميه الخشوع وهذه الصلاه هي عباده والعباده لا بد من توفر شرطين فيها مسألة الإخلاص ومسألة المتابع أن يقوم الإنسان بتأدية هذه الصلاة لوجه الله عز وجل وأن يقوم بتأديتها أن يؤدي هذه الصلاة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أردت أن أشير في هذه الخطبة إلى بعض الأخطاء التي تقع من المصلين ليكونوا على حذر منها في المستقبل إن شاء الله فأقول للجميع انتبهوا جيدا فما أكثر من يقع في هذه الأخطاء فمن الأخطاء المتعلقة بمسألة الصلاة مسألة تأخير الصلاة بلا عذر حتى يخرج وقتها وهذه المساله تعد من الكبائر لا شك انكم تعلمون ان الصلاه مربوطه بوقت لا بد من ادائها فيه لقوله سبحانه وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكما لا يجوز تاخير الصيام عن شهر رمضان فكذلك لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وبعض أهل العلم يقول ببطلان الصلاة إذا لم تؤدى في وقتها يقول ببطلان الصلاة فالذي ينتظر حتى انتهاء عمله أو حتى انتهاء دراسته ثم يجمع الصلاوات الخمس مرة واحدة في آخر النهار هذا صلاته باطلة على قول بعض العلماء والذي لا نشك فيه أيها الأحبة أن الله عز وجل قد توعده توعد هذا الإنسان بعذاب شديد في نار جهنم فقال الحق سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ومن الأخطاء المتعلقة بالصلاة ايضا مسألة الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية لأن ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم وصحيح البخاري يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين وكانوا لا يجهرون بالبسمله في الصلوات الجهريه لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وانما كانوا يقرؤونها سرا هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ابو بكر وعمر فمن اراد ان يكون على طريقه محمد صلى الله عليه وسلم فعليه الا يجهر بالبسمله في الصلوات الجهريه ومن الاخطاء الشائعه في الصلاه وضع المصلي يديه اسفل الصدر اثناء القيام وهو يقرا الفاتحه بعضهم يضع يديه تحت الصرة والصواب أيها الأحبة وضع اليدين على الصدر فعن وائل بن حجر رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صحابي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأحاديث التي ورد فيها وضع اليدين تحت السره أو تحت الصدر كلها ضعيفة ولا تصح وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إرسال يديه أثناء الصلاة كما يفعل بعضهم يقف هكذا هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وائل حجر يقول صليت مع النبي شهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ومن الأخطاء المتعلقه بالصلاه من اخطاء المصلين تغميض العينين في الصلاه يقول ابن القيم رحمه الله عليه ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض العينين في الصلاه ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تغميض العينين في الصلاه بل يكره هذا كما قال اهل العلم وجاء في الأثر أنه من فعل اليهود فلا يجوز تغميض العينين في الصلاة إلا إذا كان أمام الإنسان شيء يحول بينه وبين الخشوع بحيث إذا فتح عينيه ما استطاع التركيز على الصلاة كطفل يلعب أمامه أو صور أو زخرفة كانت تلهيه عن صلاته أو ما أشبه ذلك فتغميض العينين غير جائز في الصلاه ومن اخطاء الصلاه عدم الطمانين ايها الاحبه بعض الناس اذا دخل في صلاته نقرها نقرا وبسرعه لانه يريد ان يخرج منها بسرعه وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل قد يؤثر هذا الامر عدم الاطمئنان في الصلاه قد يؤثر على صحة الصلاة بل قد يبطلها بالمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فقال الصحابة رضوان الله عليهم وكيف يسرق من صلاته؟ كيف يسرق من صلاته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعها ولا سجودها لا يتم ركوعها ولا سجودها بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه لا يقيم الرجل فيها صلبه في السجود وفي الركوع لا تجزئ غير كافيه ومن الاخطاء التي تقع في الصلاه عدم اهتمام الناس بتسويه الصفوف وإقامتها وهذه من المشاكل التي نعاني منها في صلواتنا في مساجدنا عدم اهتمام الناس بتسوية الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فتختلف قلوبكم قال الإمام النووي رحمة الله عليه فتختلف قلوبكم أي يوقع هذا الاختلاف في الصفوف يوقع بينكم عداوة وبغضاء واختلاف في القلوب يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب يقول الإمام النووي رحمة الله عليه ونحن دائما نتساءل لماذا المسلمون متضاربون ومتناحرون فيما بينهم الجواب لانهم مختلفون في صفوفهم مختلفون في صلواتهم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان عدم تسويه الصف يخل وينقص من تمام الصلاه فقال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة يقول أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري وهو يصف صفوف الصحابة رضوان الله عليهم يقول كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه هكذا كانوا يصلون رضوان الله عليهم أين هذا من صفوف المسلمين اليوم؟ بالله عليكم فأحد المصلين تراه يتقدم قليلا والآخر يتأخر قليلا والثالث يبتعد عن صاحبه بالمرة لابد أيها الأحبة أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي ومن الذي نقل إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن الأخطاء أيضا سبق الإمام بالركوع والسجود بعض الناس قبل ما ينزل الإمام إلى الركوع أو إلى السجود يكون هو سبق وأنس رضي الله عنه يقول في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم فلما قدى صلاته ولما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم أقبل بوجهه ثم قال يقول للصحابة رضوان الله عليهم أيها الناس إني أمامكم هو الإمام إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف الانتهاء الخروج من الصلاه لا تسبقوني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاني اراكم من امامي ومن خلفي وهذه خصيصه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من أمامه ومن خلفه صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار سألوا الله الآفية أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار انتقاما منه فلا يجوز للإنسان أن يركع قبل ركوع الإمام وأن يسجد قبل سجود الإمام بل عليه أن ينتظر حتى ينزل الإمام إلى الركوع ثم يتبعه في الركوع ويتبعه في السجود لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به كما جاء في الحديث أيها الأحبة ومن الأخطاء أيضا ابتداء الصف وراء الإمام من اليمين بحيث يكون الانسان محاذيا للجدار بعضهم اذا دخل الى المسجد فجبر المسجد وجبر الصف الاول عامر اش كيدير كيبدا صف جديد وهذا صحيح وان كان لوحده اذا لم يجد مكانا في الصف الاول بدا صفا جديدا ولكنه ماذا يصنع كيف وقف كيمشي وقف في الجهة اليمين ويوقف مع الحائط كلصق مع الحائط وهذا خطا الصواب والسنة أن يبدأ الصف خلف الإمام مباشرة وأن يتوسع هذا الصف يمينا ويسارا ولا بأس أن يكون اليمين أكثر من اليسار قليلا فاجعلوا دائما الإمام في الوسط لينال كل أحد من المصلين عن يمينه وعن شماله حظه من القرب والسماع هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما صلوا من خلفه في الفريضة وفي النافلة فاحبتي في الله هذه بعض الأخطاء بعض الأخطاء التي تحصل في الصلاة ولا ينبغي للإنسان بعد هذا التبيان وبعد هذا التوضيح أن يستمر على هذه الأخطاء